اجمل كلام الحب وياك السكوت علشان كده بفهم كلامك من سكات بتقول عينيك انك حبيت نموت و ا س ب عينيا تردي على كل الحاجات اجمل كلام بعينيا ترد على كل الحاجات حنيتك خليت نحس ا بكل حاجه حنينها ومعاك عرفت ان ا ل ح ي ا ة صلحتني بيك لو قلتلك وياكل 何 こう